بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك ايات الكتاب المبين لعل كباخع نفسك الا يكون مؤمنين ان شان ننزل عليهم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 أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذَلِكَ لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وَإِنَّ ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون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 قال فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ فَفَرَرْتُ مِنْكُمْ لَمَّا خِفْتُكُمْ فَوَهَبَ لِي رَبِّي حُكْمًا وَجَعَلَنِي مِنَ الْبَرَسَلِينَ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ أَن عَبَّدْتَ بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ قَالَ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِن كُنتُمْ مُوقِنِينَ قَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ أَلَا تَسْمَعُونَ قَالَ رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ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 يُرِيدُ أَن يُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ قَالُوا أَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَأَبْعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَاحِرٍ عَلِيمٍ فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ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 لَكُمْ إِذًا مِنَ الْمُقَرَّبِينَ قَالَ لَهُم مُوسَى الْقُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُلْقُونَ فَأَلْقَوْا حِبَالَهُمْ وَعِصِيَّهُمْ وَقَالُوا بِعِزَّةِ فِرْعَوْنَ إِنَّا لَنَحْنُ الْغَالِبُونَ فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا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 للمؤمنين واوحينا الى موسى ان اسرب عبادي انكم متبعون فارسل فرعون في المدائن حاشرين انها اولاء شرذمه قليلون وَإِنَّهُم لَنَ لَغُائِضُون وَإَِّ لَجَميرٌ حَذِرُون فَأَخْرَجنابُم مِن جََّاتِ وَعْيُون وَكُنُوزون وَمَقامامٍِ كَرِيم كَذَلِكَ وَأَْرَثن ذَابَنِي إسرَائيل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 مين وان ربك له هو العزيز الرحيم واتن عليهم نبا ابراهيم اذ قال لابي وه ما تعبدون قالوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَضَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ قَالَ هَل يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ قالوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَلِكَ يَفْعَلُونَ قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خَلَقَنِي فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني وج علیمین يوم يوم لا مسون فعمال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين وبرزت الجحيم للغابين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 قالوا وهم فيها يختصمون تالله إن كنا لفي ضلال مبين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 می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 اتبنون بكل ریع آیتا تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنین الناتع وعيون اني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قالوا سواء علينا او عذت ام لم تكن من الواعظين ان هذا الا خنوق الاولي وَماَا نَحْنُ بِمُعَذَّبين فَكَذَّبُم فَأَهْلَنهُم إِ فِي ذَِكَ ل آيَ وَمَا كانََ أَكثَرُون مُؤمِنين وَإَِّ رَبَّكَ لَهُ العزيزُ الرَّحيِيم كَذَّبَتْ ثمَمُودُ الْمُررسَلين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 أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها عظيم وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ قَالُوا إِنَّمَا أَنتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ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 وعقروها فاصبحوا نادمين فاخذهم العذاب ان في ذلك لا ايه وما كان اكثرهم مؤمنين وان ربك له هو العزيز الرحيم كذبت قوم لوط المرسلين اذ قال لهم اخوهم لوط الا تتقون إِنَّ إِلَيْكُمْ رَسُولًا آمِين فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُون وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إن أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنتُمْ قَوْمٌ عَاْدُ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 إلا عجوزا في الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطارا فساء مطار المنذرين إن في ذلك الآية وما كان أكثرهم مؤمنين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 اوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين وزنوا بالقصطاث المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين فاتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين قالوا إنما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 أَوَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ آَيَةً أَنْ يَعْلَمَهُ عُلَمَاءُ بَنِي إِسْرَائِيلِ وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ كَذَالِكَ سَلَكْنَاهُ في قُلُوبِ الْمُجْرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوْا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ فَيَأْتِي بغتة وهم لا يشعرون فيقولوا هل نحن منضرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون مَا أغنى عنهم ما كانوا يمتعون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 فَلَا تَذِعُمَ اللهَّهِ إلَ آ خََرفَتَكَُ مِنَ الْ المُذَّبين وَأَذِر عشيرَتَكَ الأطْربين وَخْفِق جناحَكَ لِمَنِ التَّبَعكَ منِنَ المُؤْمنين فَإِن عصَْكَ فَقُل إِ بَر أُ مَّا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 يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاغون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون